وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبّأت به فلما نبّأت به وأظهر الله عليه عرض بعضه وأعرض عن بعض فلما نبّأها به قالت من أبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تسبائنا الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإنه الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه القَنْ مَنْ يُرِدْ لَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ قَانِتَاتٍ سَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَارِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ سَيِّبَاتٍ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا لا وقودها الناس والحجار عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا يَا قَوْمِ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ